نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفن من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد أتينا داود من فضله 117. يا جبال أوبي معهم والطير وألنا له الحديد 118. أن أنعمل سابغات وقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير 119. ولسليمان الريح عبدوها شهر ورواحها شهر وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيدِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَرِيبَ وَتَمَافِيلَ وَجْفَانِ كالجواب وقدور الراسيات اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين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 فأعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم, جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل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 117. وربك على كل شيء حفير 118. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال السَّمَاوَاتِ في السماوات ولا في الأرض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 وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجربنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم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 وجعلنا الاولى في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا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 ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا, وقالوا ما هذا إلا إفك مفترق وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين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 قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد قُلْ إِنَّ رَبِّي يقذف بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ